لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم